ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ورغم ما يدعون لاَ مُن قَوْلٌ مِّن رَّبِّ رَحِيم وَمْتَازَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُم مَّذُمٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُم جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون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 وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُقَدِّرْ لَهُ مِنَ الْعُمُرِ ۚ أَفَلا يَعْقِلُونَ